ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين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 واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا فاضوا إليها وتركوا كقائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين